الولادة القيصرية أسار الأطباء قضية الارتفاع المتزايد في نسب الولادة القيصرية خلال السنوات الأخيرة معتبرين أن ذلك هو نتيجة تلبية للإفراط في اللجوء إلى وسائل الطب المتقدمة لمعالجة قضايا الحمل التي اعتادت النساء عبر الأجيال على التعامل معها بصورة طبيعية وصولا إلى الإنجاب في المنازل ورأى الأطباء أن العملية باتت تجرى بصورة مفرطة ولأسباب غير طبيعية في الغالب ما يعرض الأمة والطفل على حد سواء لمخاطر شديدة بسبب الخضوع لعملية تعتبر من العمليات الجراحية غير السهلة خاصة أن الأرقام تشير إلى أن العمليات القيصرية تزايدت بنسب تصل إلى 30% حول العالم وأقر الأطباء بأن هناك بعض المتغيرات الطبيعية التي تحتم تزايد العمليات القيصرية بينها الوزن الزائد لدى الكثير من الأمهات ولجوء البعض إلى عملية التلقيح الصناعي التي ينتج عنها توائم إلى جانب تقدم العمر ببعض الأمهات كما لفت إلى أن الممارسات الطبية الحديثة حول عمر الجنين تساعد أيضا على تزايد الولادات غير الطبيعية باعتبار أن بعض الأطباء يعمدون إلى استخدام الطلق الصناعي لتحفيز الولادة اعتبارا من الأسبوع السابع والثلاثين. وأدلت رئيسة قسم سلامة الأطفال في معهد أمريكي بحديث لمجلة تايمز قائلة لقد تزايد استخدام هذه العمليات بعدما زاد الاعتقاد لدى الأطباء بأنهم خارقون وقادرون على إنجازها بسهولة